الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم ولكم هذه ا ل م ا د ة ر س م الله و الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومنواله أ س ع د و أ ظ ن ك م تسعدون معي ونحن ن س ت ش ع ر و ن س ت ح ض ر أ ن ن ا في أ ع ظ م عبادتي وفي أ ج ل م ت ع ة ونحن نفجر الجوانب ا ل ط ي ب ة في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كذلك لنسقطها على واقعنا حلمه صلى الله عليه وسلم هو موضوع حلقتنا هذه عرف محمد النية والملاطفة وإنصافه في محمد الحكم بخلوص النية و ن ز ا ه ة التعبير عن الفكر والتحقق و ب ا ل ج م ل ة كان محمد أ ذ ك ى و أ د ي ن و أ ر ح م عرب عصره و أ ش د ه م حفاظا على الزمام فقد وجههم إ ل ى ح ي ا ة لم يحلموا بها من قبل و أ س س لهم د و ل ة ز م ن ي ة و د ي ن ي ة لا تزال إ ل ى اليوم الفيلسوف الفرنسي إ د و ا ر د مونتي في كتابه العرب الحلم ع ر ب ا ل يدل على جوهر ا ل ش خ ص ي ة وعلى أ ن صاحبه فذ و أ ن ه يستطيع أ ن يضبط نفسه و أ ن ه متمكن منها وهكذا كان صلى الله عليه وسلم الحلم ضبط النفس عندما يحصل لها استفزاز الذي يستجيب للاستفزازات طائش والذي يضبط نفسه حليم والله حليم الحليم وحلم الله تعالى أ ن عباده الذين خلقه وبنعمه يعصونه ويحاربونه والله عز وجل لا ينتقم منهم إ ن م ا يمهلهم ولكنه لا يهملهم الحلم من أ ع ظ م جوانب ش خ ص ي ة نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل د ا ل ة على جوهره فهو حليم والفرق بين الحلم وبين العفو الحليم لا يرد ويسكت ولكن ه ب ع د ا ل ح ل م يعفو اللهم إ ن ك عفو كريم تحب ا ل ع ف و ف ا ف و ع ن ا ونحن في شهر ا ل ع ف و والمغفره حين ان ن تعلم ق ي م ة ا ل ح ل م ج و ا ن ب ا ل حياتي ل م ف ح ي صلى الله عليه وسلم ع ظ ي م ة لما د ر ب و س ا ل د م ه يوم أ خ و م س ح ا ل دم عن و ك ه قال شنو يا الله دمرو شوف الحلم والعفو سوا قال رحم الله أ خ ي موسى فقد اوذي ب أ ك ث ر من ذلك وصبر و ك أ ن ه أ ي ض ا يحكي نبيا في الصحيحين يريد أ ن يسلي نفسه قد اوذي وقال اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون والله حليم صلى الله عليه وسلم من جوانب حلمه صلى الله عليه وسلم ا ل ع ظ ي م ة جدا أ ن زيد ا بن س ع ن ة هو من أ ح ب ا ر اليهود كان قد ا س ت خ ر ض منه ن ب يعني سلم قرضا أ خ ذ منه تمر أ و قمح أ و كذا يعني أ خ ذ منه شيء بصاع ا ل فجاء يقول يا بني عبد المطلب إ ن ك م قوم مطلون استفزاه قدام أ ص ح ا ب ه قال له أ ن ت و ناس مماطلين و ب ت أ ك ل و ا حق الناس أ د ا تاكل حق الديني طبعا في صحيح ما بتحملوا فقام عمر وسل سيفه في وجه اليهود ي حتى جحد اليهود ي ي ل ت ج ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد روعته يا عمر كان عليك أ ن ت أ م ر ن ي بحسن القضاء و أ ن ت أ م ر ه بحسن ا ل م ط ا ل ب ة قل لا حدك محفوظ ثم قال يا زيد بقي ل أ ج ل ك ث ل ا ث يا اخي عندك ثلاث يوم لسه ا ل ما و ع ي ن جاءت قال أ ر ي د حقي أ ن ت م قوم م ط ل ن ناس مماطلين فقال يا فلان قم واعطه فمشى كي يلو الداو فقال أ ع ط ي ت ه قال زده نظير ما روعناه جرت مدامع زيد وقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله قال يا زيد ما هذا قال ر أ ي ت كل صفاتك وقد ق ر أ ت في ا ل ت و ر ا ة أ ن النبي ا ل أ م ي الخاتم لا يجازي ا ل س ي ئ ة ب ا ل س ي ئ ة ولكن يعفو ويصفح ف أ ر د ت أ ن اختبرك الحلم عجيب نعم و الله و إ ذ ا رحمت ف أ ن ت أ م أ و أ ب هذان في الدنيا هما الرحماء و إ ذ ا سخوت بلغت بالجود المدى و فعلت ما لم تفعل ا ل أ ن و ا ء و إ ذ ا صحبت ر أ ى الوفاء مجسما في بردك الاصحاب والخلطاء أ ب د ي ت أ ب د ي ت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء السفهاء ذاته بعد ما يسافه يحلم حلم هم ذات ه يضيقوا والله صدق شوقي أ ب د ي ت حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء موقف عجيب جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم محمد والحديث في سنة أبي داود وقال يا محمد لقد في عجيب عربي عليه جاء للنبي أبي يا أخرتني الله صلى سنن برضو شايل منه ح ا ج ة أ ت ر ي د أ ن ت أ ك ل ن ي فالناس جعلوا يا اخوانا أ ح س أ ن ت الكاد ما سمح بتسمعه الان في, الـ في, الـ في البرنامج أ ن ا ذ ا ت ي ب ا ل ن س ب ة لي سمح م ا يدد ا نقول ه لكن ح س ن كان مرغبنا بره ولا يغزل وسمع ا ل كلام ف ا ر غ بتعمل شنو ب ت ق د ر تصبر ب ت ق د ر تكون حليم زيد ا بن س ع ن ة الحلم أ ث ر فيه ا ل أ ع ر ا ب ي لما صنحابه ق ا ل قال دعوه ف إ ن لصاحب الحق مقاله أ ز و د ل و ما ع ن د ه حق ما قال الكلام ده قم يا فلان واعطيه أ د ا ه الرجل ساقو من ا ل أ ن ص ا ر أ د ا قال تمرك ردي وكان تمري اجود قال أ ت ر د قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخصو ق ا ل أ ديك اتزور متاع مشاكل قال ومن أ ح ق بالعدل من رسول الله يا سلام الرجل جال ء ق ا ل رسول يبقى ا ل ك د ه ما داير ش ي ل أ د ي ن ا أ ب ا وقال من أ ح ق بالعدل من رسول الله تخيلوا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وجرت مدامعه وقال صدق من أ ح ق بالعدل مني وقال ع ب ا ر ة والله أنا قاعد أ خ ا ف منها والله اكلمكم بجد قاعد أ خ ا ف منها قال شنو إ ن الله لا يقدس أ م ه لا ي أ خ ذ الضعيف فيها حقه غير متعتعه يعني شنو يعني أ ي أ م ه يد المسكين حقه بعدما ي س ل روحه دي أ م ه الله م بعايلها ولا بيحترمه ا يا أخواني ن ت محمد مستوعبين معي يأكلوا ما قال ق قال الضعيف بيأكلوا الضعيف الله ينتهي حق ن ه الأمة ا ل ب و يتلتلوا يقوله وقف ويسل ويدو طويلة الضعيف تعال باكر وقف في الصف رؤيه حقه بعد إجراءات طويلة معقدة هذه أمة لا يقدسها الله هذا نبينا لكن بعد معقدة في رؤيه حقه حقه محمد هذه أمة ثابت الميثاق حافظه محمد طيب ا ل أ خ ل ا ق والشيم هل أ ن ت حليم إ ذ ا لم تكن حليما فحاول أ ن تكون حليما كنبيك صلى الله عليه وسلم ا ب د أ ذلك من ا ل أ ط ف ا ل إ ذ ا ضيقوا خلقك و أ س ا ؤ و ك فاسكت واصبر لتكون حليما الذي ينبغي أ ن نتعلمه أ ن نحيا ا ل س ي ر ة نود أ ن يكون كل واحد منا س ي ر ة م ص غ ر ة تمشي على ا ل أ ر ض حتى مع اعدائنا اليهود قالوا السام عليك قال وعليكم ا ع ا ئ ش ة قالت و عليكم غضب الله و لعنته قال يا ع ا ئ ش ة يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه والله هذا نبينا أ س أ ل الله تعالى يجمعني و إ ي ا ك م به في جنات النعيم إ ن ه ولي ذلك و القادر عليه و صلى الله و سلم و بارك و أ ن ع م عليه و على اله و اصحابه